قال الحديث الثالث عشر قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم لا شك إن هذا الحديث فيه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم بما فيه من الوضوح الذي لا يخفى فإن من تمام الإيمان وإن من كمال الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحبه لنفسه وقد جرت عادة الإنسان أنه يحب لنفسه خير الأعمال ويحب لنفسه أفضل الأشياء ويرغب في أن يكون خيرا من كثير لكنه متى ما وطن نفسه على أن يكون لإخوانه من الخير ما يكون له ويكون لإخوانه من فعل الخير ما يكون له فإن هذا بهذا التعامل يبلغ كمال الإيمان ومعلوم أن الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بضع وسبعون شعبا أي أنه يقبل الزيادة والنقص أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله وأدنى هذه الشعب اماطه الأذى عن الطريق وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والحياء شعبة من الإيمان الحياء شعبة من الإيمان ولا شك أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه هذا يعد من كمال الإيمان وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يؤمن أحدكم أي لا يكون على هيئة إيمان كامل لا يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان إلا إذا كان منه ذلك الشيء أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم والخطاب هنا في قوله أحدكم ليس المراد به شخصا بعينه وإنما المراد به يعني كل من يشمله الخطاب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه يعني الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فبقدر ما يقع له من محبة اخوانه ومن فرحه بطاعتهم بقدر ما يكون كمال إيمانه ومفهومه أن من يرى نفسه خيرا من غيره وأفضل من الآخرين لانه اعجبته طاعه عملها او حسن فعلها فان هذا الاحساس بالعلو وهذا الاحساس بالارتفاع وهذا الاحساس بالكمال لا شك انه منقص لايمانه لان فيه هضما للاخرين ولأن فيه مقتا لعمل الآخرين واستنقاصا لعمل الآخرين وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبر بطر الحق فهذا الذي يشعر في نفسه أنه, خيرا من غيره أنه خير من غيره وأنه أفضل من الآخرين إنما يحمله على ذلك وقوعه في الكبري والبطري وهو يتنافى مع كمال الإيمان يتنافى مع الإيمان ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الناس إلى أنهم يجب أن لا تتطلع نفوسهم ولا تستشعر بأنها أفضل من الآخرين الذين هم يساوونه ويماثلونه في الإيمان ولذلك لما جاء التعبير بالأخ يعني الأخ في الإيمان لا, يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أي أخاه المؤمن أي أخوه المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعني من العمل وفعل الخير والطاعة والامتثال ومن هنا إن كان يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإنه سيحمله ذلك على أن ينصح أخاه بما يحب أن يفعله وأن ينصح إخوانه بأن لا يقصروا في طاعة ولا يقع منهم تقصير لأنه يحب لهم أن يكونوا مثله كما أنه إن أحس من إخوانه أنهم يؤدون خيرا ويفعلون خيرا ويسبقونه بفعل الخير يحمل نفسه على أن يكون مثلهم ويحمل نفسه على أن يفعل ما يفعلون حتى لا يحس بالنقص ولا يحس بشيء في نفسه تجاه اخوانه بل إنه انفعل ما رآه واستحسنه من فعلهم وما يرى أنهم سبقوه فإنه يدركهم لذلك. فتطيب نفسه بهذه هذا الاستدراك وتطيب نفسه بهذا الفعل الذي يحس بأنه جارى فيه الإخوان وساوى فيه الإخوان وأنهم يعني من محبته لهم أنهم لم يسبقوه ومن محبته لهم أنه لا يرى نفسه فائقا عليهم وزائدا نعم هو الأصل أن المراد به أن يحب لأخيه في فعل الخير سواء كان هذا الفعل من أفعال الدنيا أو كان من أفعال الآخرة لأن أفعال الدنيا الخيرة وأفعال الخير في الدنيا يفيد منها الإنسان في آخرته فهي في الأخير تصب في أعمال الآخر نعم يقول إذا كان هناك شخصان أحدهما منهمكم في طاعة الله والآخر منهمكم في المعصية أليس يعني من العادة الجواب لا الجواب أنه ينبغي أن يأخذ بيد أخيه لأن يجعله مثله وقد مر بنا في الحديث أن رجلين كان أحدهما أو أخوين كان أحدهما يطيع والاخر يعصي فكان الذي يطيع الله يمر على العاصي فيجده على حاله وتعجبه نفسه أنه خير من حتى إنه قال يوما وآلى على الله والله لن يغفر الله لك فأعتبه الله وأخذه الله على ذلك وقال من الذي يألو على الله ها؟ من الذي يألو على الله وحكم الله وقضى بأن يغفر للأول ويتجاوز عنه ويعاقب الآخر لهذا الفعل ولو كان هذا عنده من الإيمان الكامل لا لأخذ بيد أخيه ولقام بفعل الأسباب التي تحمله على أن يتوب إلى الله ويرجع ما نساء حديد لا حسد إلا فنتين معناه لا غبطة والغطى أن تتمنى أن يكون عندك ما عند الآخرين وهذا ليس معناه حسد وهذا يتوافق مع قوله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإن رأى في نفسه قصور في الطاعة والعبادة يتمنى أن ويحرص ويحمل نفسه على أن على أن يفعل ما يفعله الآخرون ويكسرني كما يكسر الآخرون وهذا من باب التنافس على فعل الخير والله يقول في ذلك وفي, وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وإنما جاء التعبير بلا حسد لأن الشائع بين الناس أن كل ما يتمناه الإنسان لنفسه وهو عند غيره يسمى حسد وإلا فآل العلم يفرقون بين الغبطة والحسد أن الحسد يتمنى زواله من الآخرين وبقائه عنده والغبطة يتمنى فيها أن يكون عنده مثل ما يكون عندهم دون أن يزول ما عندهم علق الإمام ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث قائلا هذا الحديث خرجه أو هذا الحديث خرجاه في الصحيحين يعني البخاري ومسلم من حديث قتادة أي مدار الحديث على قتادة عن أنس وقتادة وابن دعامة السدوسي يعد من صغار التابعين ولذلك وصف الحافظ ابن حجر بأنه رأس الطبقة الرابعة عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه ولفظ مسلم حتى يحب لجاره أو لأخيه يعني على الشك قال وخرجه الإمام أحمد بلفظه خرجه الإمام أحمد يعني في المسند ولفظه لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير وهذا التقييد بقوله من الخير مشغر بأن المراد يحب لنفسه يعني من الخير وقوله حقيقة الإيمان يعني كماله وتمامه قال وهذه الرواية يعني رواية الإمام أحمد تبين معنى الرواية المخرجة في الصحيحين وأن المراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته ونهايته يعني الكماله لا نفي أصل الإيمان فإن الإيمان كثيرا ما ينفى لانتفاء بعض أركانه يعني المراد به انتفاء الكمال وانتفاء بعض واجباته كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي يكون كامل الإيمان بل يكون قد فقد جزءا من الإيمان بحيث غلبته الشهوة على الطاعة فيقع في هذه المعصية قال ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أي فيكون مسلوبا لكمال الإيمان وإلا فإنه لو سلب أصل الإيمان لما سمي مؤمنا بل كان كافرا ولا شك إن من يقع في مثل هذه المعاصي وقد كان من اهل الايمان فانما يفعلها لفقد جزء من الايمان جزء كمال وهذه نقطة الفرق بين اهل السنة والجماعة وبين المعتزلة وبين الخوارج فان الخوارج يرون ان الانسان اذا ارتكب المعصيه كفر لان الايمان عندهم يزال بالكليه في ارتكاب المعصيه وبذلك يكون كافرا يستحلون دمه ويخرجونه عن المله ويوجبون له النار ويحكمون بخلوده في النار وأما المعتزلة فإنهم يرون أن من يقع في معصية ويرتكب كبيره هذه الكبيرة تسلبه الإيمان وتحبط عمله ولا يبقى للإيمان شيئا في نفسه ولذلك يسلبونه الإيمان لكنهم لا يقولون هو كافر وإنما يقول ليس بمؤمن يقولون ليس بمؤمن ويسلبونه الإيمان ويوجبون عليه العذاب ويوجبون عليه الخلود في النار بل يقولون بأن هذه المعاصي تحبط أعماله السابقة وتحبط حسناته ولا يبقى معها شيء من الإيمان وهم وإن لم يصرحوا بلفظ الكفر، لكن النتيجة التي توصلوا إليها هي نفس النتيجة التي توصل إليها الخوارج. ولذلك الخلاف بينهم لفظي أما أهل السنة والجماعة فرأيهم خلاف ذلك يقولون إن المعاصي ما دام الإنسان فيه أصل الإيمان وهو قول لا إله إلا الله هذا أصل الإيمان فإنه إن ارتكب من المعاصي ما ما لم ينقض لا إله إلا الله فإنه على شيء من الإيمان وإنما ينقص منه من الإيمان بقدر ما يرتكب من المعاصي وهذه المعاصي لا تزيل أصل الإيمان وإنما تنقض كماله وتمامه ولذلك منهم من يقول هو مسلم ومنهم من يقول هو مؤمن غير كامل الإيمان والعبارتان يستخدمهما أهل السنة أما من قال مسلم فإنما قال وفق ما جاء به كتاب الله لما قال الله جل وعلا قالت الأعراب آمنا جاء الجواب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فأقرهم على لفظ الإسلام ونفى عنهم الايمان يعني كماله له وأما من قال ليس بمؤمن فهذا كما جاء في حديثنا هذا لا يؤمن أحدكم أو قوله والله لا يؤمن والله لا يؤمن إلى غير ذلك من الألفاظ التي جاء فيها نفي الإيمان عن من يرتكب شيء من هذه المعاصي <تصفيق> نعم الذي ايه <تصفيق> الذي يحبط العمل هو الكفر عند أهل السنة والجماعة لا يحبط العمل إلا الكفر لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وهذا خاص بالكفر أما الكبائر فإنها لا تحبط العمل نعم الكبائر تنقص من الإيمان ولذلك قال النبي لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فنفع عنه كمال الإيمان لكن مع ذلك ما دام يقول لا إله إلا الله فإن مقالة لا إله إلا الله تبقي له أصل الإيمان قال وقد اختلف العلماء في في مرتكب الكبائر هل يسمى مؤمن الناقص الإيمان أم لا يسمى مؤمنا وإنما يقال هو مسلم وليس بمؤمن قال على قولين وهما روايتان عن الإمام أحمد يعني يسمى مسلم ويقال ليس بمؤمن وقد عرفنا أن القرآن الكريم والسنة النبوية استخدم هذين الاسمين فأما من ارتكب الصغير فلا يزول عنه اسم الإيمان بالكلية بل هو مو ناقص الإيمان وينقص من إيمانه بقي ما ينقص من أفعاله المكملة للإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضون وسبعون شعبة أو بضون وستون شعبة أعلىها قول لا إله إلا الله وأدنىها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان تقول تارك الصلاة إذا كان مستحلا تركها جاحدا لها فهذا كافر باتفاق أهل العلم لكن إذا كان متهاونا هذا محل نزاع بين أهل العلم فذهب أهل الحديث والإمام أحمد وأهل الظاهر إلى أنه يخرج عن الملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تركها فقد كفر، وجمهور آل العلم على أن هو ما تأدام تركها تهاونا فشانوا أشان غيرها من الآثام التي يتركها أو الآثة يفعلها الناس متهاولين قال والقول بأن مرتكب الكبائر يقال له مؤمن ناقص الإيمان مروي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما وهو قول ابن المبارك يعني من الفقهاء وإسحاق يعني النراهوية وأبي عبيد وغيرهم يعني من الأئمة الفقهاء يقولون لمرتكب الكبيرة ماذا ناقص الإيمان والقول بأنه مسلم ليس بمؤمن مروي عن أبي جعفر محمد بن علي يعلي الباقر من أئمة آل البيت وذكر بعضهم أنه المختار عند أهل السنة يعني أن يقال مسلم